دعاة الشريعة دسود النذال حماة العقيدة أباة الجنود بدأنا بعزم مسير الرجال رجال شداد كسرنا القيود رجال شداد كسرنا القيود تنال المعالي بصدق المقال وصدر الرجال وترك القعود صفات الحوار بدار القرار خيار الجواري حسان الخدود خيار الجواري حسان الخدود تركنا الدني طلبنا المعالي جيار الكمال جنان الخدود فبشر طغاتا عداتا ثقال بسيل الجبال وصعق الرعود بسيل الجبال وصعق الرعود بسمر العوالي وبيض الصقال حسبنا الضلالي حفظنا العبود فيا زلجلالي بذل الغوالي تقبل إلهي في عالم تقبل إلهي في عالي الأسود دعاة السريعة أسود الندالي حماة العقيدة قبات الجنود بدأنا بعزم مسير الرجال رجال شداد كسرنا القيود رجال اشتداد كسرنا القيود